من طرف تالت ايوه كده بص وعندك اتنين حلبة حاسة مع شاي طيارة وصلاحة ايوه جاي هو انت جاي على طول كده مفيش مرة تقول ايوه رايح <تصفيق> خضتك عدمنا؟ انت خضتني وبس ده انت انا شيفت دم أجيب المعتاد. هات المعتاد؟ وهو ايه المعتاد يابا؟ شوية الشاي وطبقين الكشل وهو احنا لسه هنقعد على القهوة دي يابا وهنروح فين بس يا بنتي؟ عارف يابا؟ انا حاسه ان الناس دول عارفين حسن فين واكيد هما اللي خطفوه او النعمه يابا هما اللي خطفوه حسن مش صغير يا سناء عشان يتخطف وبعدين حيتخطف ليه ده حيالله كله على بعضه كده ما يجيبش ستة جنيه لا يابا يا لا ما تقولش كده على حسن لا استني يا سناء رايحه فين يا سناء جايلك بنفسي الطلبات المعتاده بس أخير بش إنت تاني عايز إيه ولما أفزل حضرت الضبط أنا كنت عاوز من ساعة الخدمة اتفضل عم حامد وبنته سنة ما لهم يا خوي ما فيش غير إننا نرجع البلد تاني وأنا بقى يا مش هرجع البلد للبلد لما أمعرف حسن فين وإيه اللي جران طب إيه يعني هنفضل ماشيين كده في الشارع لحد امتى ايوه يابا ايوه هفضل ماشيه في الشارع كده لحد ما الاقي حسن طب والدهيه اللي احنا شايلينها دي هنوديها فين هو مش الضابط قال لنا نقعد على القهوه ونستنى سعال للسواء مش المفروض احنا اللي نروح له هما ايه المفروض هما اللي يدوروا علينا يابا هما مين دول اللي عاوزين الشانطة طيب افهم احنا رايحين فين دلوقتي اسم البوليس ليه لازم الضابط يدور لي على حسن يابا هو الضابط فاضي لنا الله هو مش قصدني وكلفني بخدمه وانا كمان هاقصده واكلفه بخدمه هما يابا مش بيقولوا الشرطه في خدمه الشعب واحنا ايه مش احنا شعب يابا اسمع بقى ما اقولك انا عفاريه الدنيا بتترقص قدام وشي ومش ناقصه هو أنا بطلب حاجة صعبة باشا ولا مستحيلة أنا كل اللي طلبوا خدمة صغيرة من الحكومة وبعتبر ساعدتك بقى لما أخذ بتمثل الحكومة قدامي دلوقتي أنا بطلب من ساعدتك بشكل رسمي تقول لي فين عم حامد وفين سنة معرفش لا تعرف انت حتستهبل يلا أنا, أنا أسف أنا أسف باشا بس يعني أكيد حضرتك تعرف سافروا ولا لسه هنا ولو هنا نازلين فين وراحوا فين الله وبعدين حرك زابط زابط يعني عارف كل حاجة ولما هم يهموك قوي كده يا اخويا ما تكلمهم في الموبايل هات 5 جنيه قصدي سعادتك رصيدي خلص وفترة السماح خلصت ومش عارف اتكلم اتفضل ادي الموبايل بتاعي هو فيه وخلصني ولا قصدي سعادتك ما مش عارف الرقم امشي من قدامي دلوقتي حالا وإلا والله وإلا يا باشا هتحبسني تحبسني ايوه هحبسك ايه يعني كبير انت على الحبس انا مستعد للحبس يا باشا بس اعرف هم فين كده طيب يا عسكري حط البيده في الحجز انت تاني تليفونك يا بابا هاتي طيب التليفون الجاني كده عشان أشوف مين تبارود ده أنا؟ وريني الأول مين اللي بيتصل؟ فضل يا هرزرق، دي نمرت الاسم خير يا رب الله هم اجعلوا خير ألو ألو، هاي بقى مستمع بيه، أنا الرائد محتز أهلا يا حضرة الرائد، خير حسن، ماله؟ في الحجز عندي تاني الدرجات دي بتحباها أبو علي؟ والله معلم عزرية يعني مش.. مش نظريه نظرية ايه بس؟ واحدة تعمل عشانها كل ده وتحط نفسك في الحجز بايديك بقى ايه بتكراها اعلى ولا بتحباها؟ والله يا معلم عسلية يعني برضو مش النظرية فهمني بقى نظريتك عارف يا معلم لما لما حد كده يهتم بيك وبعدين يعرف انك في مصر وينزل وراك ويدور عليك ويتمرمط في اللقسام ويسأل عنك توب الارض لو ما بدلتوش اهتمام باهتمام تبقى يعني لما اغزم يعني مش كا دعبا هو ما يصحش برضو معلم لما هي تدور عليها او ما اديها ظهري نظرية ولا مش نظرية يا معلم عسلية لا ها ها نظرية برضو رايح فين يا بابا؟ رايح اشوف الواد ماسكينه ليه؟ تلاقيه رمى بلاه على حد كده ولا كده؟ حسن، حسن اللي يعمل كده؟ ما هو راما بلاه عليا قبل كده ولا نسيت؟ هو برضه اللي رمى بلاه، ما هو صحيح اللي ما أعرفش يقول حدس. ايه ده ايه ده ايه ده إيه ده إيه ده؟ واضح انه اثر عليك قوي كده. ما هو لو عرفتي هو سابني وراح فين؟ هتكتشفي بجد انه راجل. ده؟ ايوه ده. طب وراح فين بقى سيدي الرجاله ده؟ تعرفي. في ايه يا جلاب الهم والمصايب؟ وخل الاسم امعلمك ما تفسرش في ودن هم مين دول اللي راحوا الاسم الرجل وبنته والفلوس الشنطة امعلم والشنطة تلديهم خليك وراهم اوعى يغيبوا عنك لحظه واحدة لحد ما نعرف اخره الليله الغبرة دي ايه وراهم معلمي. لا يا خفيف تفضل حضرتك مفنج عنيك وفاتحهم ما تتنقلش من قدام الاسم يلا غور في ستين داية من طرف ثالث ماله حسن يا حضره الضابط محبوس جوه وحرستوا لي. عمل إيه؟ مصر دخل في شغلنا. ورسوا ألف سيف يعرف معلومات تخص الأمن العام. لا لا غلطان طبعا. بس زي إيه اللي يخص الأمن العام ده؟ حكاية حامد وبنته سناء يا سلام؟ حامد وسناء بقى يخص الأمن العام في إيه بقى؟ دول مجرد واحد وبنته بس. آه. أي واحد بيدور عليهم. طب أنا ممكن أقابل حسن يا باشا؟ طب استناني حضرتك شويه لما شوف الحج ولا عايزين إيه؟ سلام عليكم. أهلا. إيه رجعتوا لي. تعرفوا البيت ده؟ هنعرفوا من لا طبعا تعرفهم حضرتك؟ ما حصل ليش الشرف طب خليكم مع بعض هنا بقى لحد ما خش للبيل مأمور وارجع لكم طب افهمها بقى انت عشان تدور على حد لازم تدخل السيج انا شخصيا مش فاهمها معلم عسلية انا قلت احتمال الزابط قلبه يحن ويرق لما يعرف ان انا ممكن اتسجن واتحبس في مقابل ان نعرف عم حامد وبنته سناء فين البنت سناء دي اكيد بتحبك اه ابو علي اه ما تقطعش قلبي بقى عشان كده صعبانه عليها قوي يا معلم اللي عيشة ما يشوف يا صاحبي واللي يتحبس يشوف اكتر معلّم معلم عسليه نظريه ولا مش نظريه لا هي دي النظريه نظريه معسليه دخل زي ما يكونوا تنظيم عصابي يا فندم تنظيم عصابي ازاي وهم بيجولك برجلهم لحد عندك وبالسهولة دي ما هو ده اللي أنا مندهش له يا فندم مفيش قضية في الدنيا ملهاش معطيات والمعطيات اللي حضرتك بتقولها أساءت الرائد واللي أنا سمعتها منك بتقول إنك أساءت التقدير طب والعمل يا فندم العمل إنك لازم تخرج الواد اللي اسمه حسن ده طب والشنطة والفلوس اللي فيها يا سعدت الرائد في الحالة دي هيبقى من شخص. لكنهم تحت عينينا ومين بقى اللي لسه مش تحت عينينا بخصوص الشنطة والفلوس؟ العصابة عدك العيب ولو كانوا رتبوا نفسهم على خطة معينة يبقى احنا حنغير كل اللي هم رتبوه وحيرتبكوا ولما يرتبكوا يتهزم ولما يتهزوا حيبقوا على وش المية وفوق نصطاد احنا منهم بالراحة فهمت؟ فهمت يا فنة حسنا الناب أنا طب ما انا عارف ان انت خير يا باشا أ... أ... عاوزني ليه؟ مش انا اللي عايزك حضرت الزابط هو اللي عايزك ايه؟ لقاهم؟ الله انت باشي كده على طول طب مش تقول سلام اشوف وشك بخير حاجة, حاجة من الحاجات اللي بيقولوا هم ماشيين دول لجعلك امعنا مع سلايا السلام يا جميل تعالى بتاع يا تعريش يا سعاده الباشا قلت لك 100 مره ما اسمهاش الريش اسمها كرة الريشه اللي واقف قدام سعادتك ده بطل مصر بعون الله في كرة الريشة وكرة الريشة لعبة اوعى تستهينها دي عايزه لياقه بدنيه عايزه فتنس من اعلى الفتنس الفتنس الفتنسات اللي في الدنيا عايزه تركيز قوي جدا عايز انك تقدر تحتل اكتر من موقع في مكان واحد انك تعدي عدى عليك يابانيين وانت اليابانيين قصارين وفي كرة الريشة ابطال, أبطال يا عمرك لعبت جاي يا ما معتز بس زي ما قلت تعرف فين عم حمد وسناء حسن سناء دوختنا دو يا عناب معلش يا عم حمد اصل الموبايل وقع مني وضاع كمان والرصيد كان خلص بقى وفترة السماح والحاجات اللي أنت عارفها دي امم ما انت معاك تليفون ثاني اهو وشكله غالي قوي آه، ده ب 5000 جنيه يا لهوي <تصفيق> بكام أه بس مش بتاعي والله ما بتاعي ده ده بتاع الشغل ولما انت معاك تليفون الشغل يا اخي رن عليا وانا كلمك قال له اطمن عليك ما, ما, ما انا بصراحة ما كنتش فاكر ان ام ملك كانت مسجله على الثاني بقى اللي هو ضاع اتنين يعني الحاجات اللي انت عارفها دي برده خلاص يا سي اتفضل بقى انت وخطيبتك من غير مطرود تطرود متشكر متشكر باشا كل زوم زوم كمان ايوه ارفع ايديك يا موني ايوه صوابعك ايوه يا بيبي اللي بيكفك لي برا، هاي هاي جود اكتر اكتر قول يا موني حاجتين ما ينفعش من غيرهم وما ينفعوش من غيري فرش سريري وغسيدي وده باين طبعا من ايدي شايفين ايدي وده كله طبعا عشان بستخدم مسحوق سافانيلي لا تقوليلي يا ايدي ولا حتى يا عيني ولا حتى يا ديدي دي اللي جايباها هنا دلوقتي